فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا وَلَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَوَيْنَا الى الصخره فَإِنِّي نسيت الْحُوتِ وَمَا أَنْسَانِيهُ الا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سَبِيلَهُ فِي البحر عجبا قَالَ ذلك مَا كُنَّا نَبُوا فَارْتَدَى صَنَعَ كَوَّجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عنا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 لك منه ذكرا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اقرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صدرا قال لا من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صدرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتينا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا نبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صلاة أما السفينة فكانت لمسافين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم منكم يأخذ كل سفينة غصبا وأم أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لكلام يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لما فأراد ربك أن يبلغ أشهدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمكي ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرا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 وَلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْنًا قَالُوا يَا ذَا إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُرْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّ أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعلنا نارا قال آتوني أفرق علي قطرا فما فاستطاعوا لهم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله نكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومين يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عبا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يدخلوا عبادي أخسرن أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوما القيامة وزنا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 لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم اله من كان يظنون لقاء ربه فليعمل, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده رب